وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام فيما استدل به المحقق الهمداني قدس يسره على أن من انكشف له أنه مستدبر عن القبلة أثناء صلاته ولكن كان الانكشاف في حال ضيق الوقت فإنه يمكن تصحيح صلاته بما مضى من أنه مضطر والمضطر تسقط في حقه شرطية الاستقبال وقد ذكرنا أن سيدنا قدسيس الروح أورد على كلامه عدة ملاحظات مضى الكلام في الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية قال بأننا لو بأننا عفوا قال بأن شرطية الاستقبال وإن كانت ساقطة حال الاضطرار ولكن الكلام في الصغراء وهي هل أن المكلف في هذا الموريد مضطرون لترك الاستقبال أم لا فإنه إنما يصدق عرفان على المكلف أنه مضطرون إذا كان اضطراره مستوعبا لوقت الصلاة بحيث لم يمر عليه وقت يتمكن فيه من الصلاة إلا وكان مضطرا لترك الاستقبال فهنا يصدق على المكلف أنه مضطر واما اذا تيسر له الاستقبال ولو في حاله عفوا ولو في برهه من الوقت فليس حينئذ مضطرين ومورد كلامنا هو ذلك فان المكلف حينما دخل الصلاه كان متمكنا من الاستقبال ومتيسرا ان يحدد القبلة مثلا عن طريق البينتي او الاماره او ما اشبه ذلك ولكنه غفل فصلى لغير القبلة ثم التفت اثناء الصلاه الى ان صلاته إلى دبر القبلة وليس بإمكانه حينئذ الاستئناف لضيق الوقت فبما أن هذا المكلف مر عليه وقت تمكن فيه من الاستقبال فليس مصداقا للمطار واذا لم يكن مصداقا للمضطر شملته ادله شرطيه الاستقبال فانها انما تسقط في فرض الاضطرار ولا يصدق الاضطرار عرفا الا بالاضطرار المستوعب فقال قدس يسره في صفحة ثلاثة وخمسين ولا دليل على تحقق العذر المسقط للتكليف بما لم يستوعب الوقت أي تستمر هذه الحالة إلى آخر الوقت بحيث يكون الانكشاف خارج الوقت فان هذا هو الذي يسقط معه الاشتراط بمقتضى الاخبار وهو منفي في مفروض البحث لكون الانكشاف قبل خروج الوقت وعليه فما صدر منه قبل استبانة الخطا غير محكوم بالصحه واقعان بالي. وقد يناقش فيما أفاده قدس سره كما أشار إليه المعلق على كلامه في الحاشية وذلك بالنظر إلى أمرين الأمر الأول إن المستفاد من صحيح عبد الرحمن التي قالت فإذا استبان لك وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد أن المناط في لزوم الإعادة وعدم لزومها كون الوقت كافياً كون الوقت كافيا للصلاة وعدم كفايته بيان ذلك أن المراد بقوله وإن فاتك الوقت فلا تعيد ليس المقصود بخروج الوقت بل المقصود وإن فاتك الوقت هو المقصود بمقابله وهو وأنت في وقت فالمراد بفوت الوقت ما قابل أنت في وقت ما قابل أنه في وقت والمستفاد عرفا من كلمة أنت في وقت يعني شنو؟ أنك قادر على إيقاع الصلاة في الوقت لانك في وقت بمعنى ان الوقت لم يخرج ولو لم تكن قادرا على ايقاع الصلاه فبما ان المراد بقوله وان فاتك الوقت ما قابل قوله وانت في وقت وظاهر قوله وانت في وقت يعني شنو وانت في وقت يمكنك فيه اعاده الصلاه لذلك قال له أعد وإن كان في وقت وإن كنت في وقت أعد فإن ظاهره أن المراد بكونه في الوقت يعني شنوه كفاية الوقت لأن يعيد الصلاة إذن المراد بفوت الوقت ليس هو خروج الوقت بل مضي الزمن الذي يتمكن فيه من إعادة الصلاة هذا هو الأمر الأول والامر الثاني وهو تنقيح الصغرى من كان يتيسر له استعلام القبلة فصلى غافلا إلى غير القبلة أو خطا ثم استبان له أنه مستدبر حال الصلاة وكان حين تبين ذلك قد الوقت فمثل هذا المكلف في علم الله مما ليس له وقت كاف لإيجاد شنو صلاتين أي ليس له وقت كاف لشنو لتكرار هذه الصلاة التي دخلها فبما أن هذا المكلف في علم الله ليس له وقت كاف لتكرار الصلاه شمله مدلول صحيحه عبد الرحمن وان فاتك الوقت فلا تعد فهو ممن فاته الوقت واقعا وان كان لم يتبين له الا قريب انقضاء الوقت إذن لا معنى لادخال هذا المكلف تحت الاضطرار غير مستوعب او التشكيك في ذلك, ذلك بل هو مصداق للإضطرار للاضطرار المستوعب ويقول مو ظاهره مستدل يقول مو ظاهر فان فاته لو قال وإن خرج الوقت لكن الفوت فوت الوقت عرفا ليس بمعنى خروج الوقت فوت الوقت يعني من حيث التمكن من الصلاة وقال فات يعني عرفا متى يقال فاتك يعني ذهبت الفرصة الكافية لا مجرد خروج الوقت هذا الكلام عادة ما في من وين عادة من وين عادة هذه آه خو هذا ضمافات كما فات عن الوقت هداوة شيخ هشلون الاستشهاد لا ما يناسبك هذا هداوة ضمافات كما فات عن الوقت لو الصلاة خو إلا ظاهر اللسان أنهم عاد ليست هي حكم مولوي عاد في الوقت مشادم إلى الصحة والبطلان فعاد هو أرشاد إلى البطلان هو موضوع البطلان هو كلام في الموضوع موضوع آه. البطلان هو عدم عدم اكتشاف عدم اكتشاف اللي هو اللي استلبار أو الخروج من أكثر من يمين واليسار في الوقت الإعادة ليس معناه المتأتية رجع على الإعادة مو الكلام في الإعادة <تصفيق> <تصفيق> هذا إرشاد كلامنا في موضوعه خصوصية. لا تروحوا للحكم فهذه خصوصية اللسان اللي موجودة في الرواية ما رجع على اشتباه منك يا شيخنا ليس في الكلام. الكلام في الإعادة وعدم الإعادة لم يتحدث المستدل عن لفظ الإعادة وعدم الإعادة حتى يقال هذا أمر إرشادي محض كلامه في الموضوع ما هو موضوع هذا الحكم الذي سميتموه ارشاديا يقول عبر عن هذا الموضوع بفوت الوقت في مقابل انه في وقت ظاهر هذه المقابله عرفان ان المراد بها الوقت ال كافي لا مجرد الخروج كافي. هو ما يتحدث عن أعد ولا تعد حتى يقال هذا أمر رشادي لا تنظروا لخصوصية اللسان الوقت كافي هاي قيد الكافي إذا أردنا أنه يحدث صلاة في أثناء الوقت أما يقولنا بأن نحدد موضوع البطلان والصحة ما يحتاج ما يحتاج يحدث صلاة تعبير العرفي عندما يقال فاتك الوقت وأنت في وقت شنو يفهم منا عرفان مم. يعني يفهم منا عرفا فاتتك الفرصة لا زر أو لا زالت هذه بعد ما فاتتك, الصلاة. فاتت ما فاتتك الصلاة يعني الوقت يفوت في حد ذاته لو يقال عرفا للوقت بلحاظ شنو بلحاظ إمكان الصلاة ما يقال فاتك الوقت وهو مجرد خرج الوقت ما يقال إنما يعبر عرفا فاتك الوقت بلحاظ العمل الذي فيه لا بلحاظ خروجه وانقضائه لا يبعد ما ذكره المستدل في كلامه نعم المناسبات الحكم الموضوع فإن أنواع الإعادة إذا كان أرشاد نفس الشيخ بس بتوجيه آخر إذا كان أنواع الإعادة أرشاد إلى المطلوب فمناسبات الحكم الموضوع يكون معنى الفوضى هو الوقت أي مناسبة هذه بأي مناسبة لأن الإعادة يناسبها خروج الوقت ها هذه واو هذه أول الدعوة لأن يناسب الإعادة أن يكون في الوقت ويناسب أن يكون خروج الوقت؟ هذا أتعول الكلام؟ جاءت يقولوا مجرد إرشاد للصحة والفساد. شنو ربطه ببقاء الوقت وعدم بقائه؟ صما إلى ربط. تارة تقولون لإعادة ظاهرة في الأمر المولوي. إذا هذا إنما يصح شنو؟ في الإعادة. في تكرار أثناء الوقت. تقولوا هذا أمر إرشادي بعد خلاص. فإذن لا تصير تأييد الشيخ شاء ثانية ظول أن أعد ولا تعد ظاهر في الأمر المولوي وبما أنه ظاهر في الأمر المولوي ولا يتصور إعادة إلا في الوقت لأن خارج الوقت قضاء وليس إعادة إذن بالنتيجة هذا مؤيد لنا وليس علينا الأمر الثالث الملاحظة الثالثة ذكر بأن مرتكز من أن الصلاة لا تسقط بحال لا يجدي في تصحيح صلاته بل غاية هذا الحديث أو هذا المرتكز أن الأمر لم يسقط أما أن صلاته التي أتى بها صحيحة أم لا فلا دلاله فيه على ذلك وحديث عدم سقوط الصلاه بحال لا يجدي في تصحيحه فانه أجنبي اذ ليس شانه يعني شان هذا الحديث الا اثبات الامر بالصلاه الفاقده للشرط لدى المزاحمه بينه وبين الوقت فهو يريد أن يقول بأن هذه الصلاة التي أوقعتها لم يسقط عنها الأمر وإن لم تتمكن فيها من القبلة فهو لا يتكفل إلا لإحداث أمر بالفاقد لا لتصحيح العمل الصادر حينما وقع سليما عن المزاحمة وكان فقده للشرط لاجل الغفله او الخطا ونحوهما كما لا يخفى والحال بان المحقق الهمداني قدس سره يرى الملازمه العرفيه وأنه اذا كان ما وقع منه من صلاه مع فرض ضيق الوقت مأمورا به فمقتضى ذلك صحته أو فقل مقتضى لإطلاق مقامي مثلا صحة صلاته حيث إن الإطلاق لو كان هذا حديث يعني لو كان لدينا حديث إن الصلاة لا تسقط بحال فمقتضى الإطلاق المقامي لهذا الحديث أن الصلاة لو وقعت لكانت صحيحتان فكيف يقال في حق هذا المكلف إن الأمر لا يسقط عنك لما؟ لأنك صليت لغير القبلة غفلة أو خطأ لكن صلاتك سكوت عنها قد تكون فاسدة وهو قال حديث لا تروحوا من جهه ثانيه قال حديث عدم سقوط الصلاه بحالين <تصفيق> حديث يعني كلام. مروية يعني هذا ليس <تصفيق> يعني رواية. أكثر مرة كرر يعني كرر. أدرى هو يقصد الـ يقصد الهمدان يا سخناء خلي إشكالات عاد تصير صناعية. أدرى هو يشكل على مول همدان اعتبره حديث. يقول له هذا اللي تتعتبره حديث شنو هذا اللي على الصحة. بعد هو ما بناه يرى حديث أو ما يرد مطلب. آخر مول همدان اعتبره حديث. اعتبره رواية ويتكلم على طبق ما قاله الهمداني قال له الحديث وهالرواية اللي قاعد تستدلبها لو تمت مع ذلك لا تجدي في تصحيح العمال مو يريد ولا ترى هذا ارتكاز صار نقاش في أصل الموجود والارتكاز دليل لبي واختص هو قاعد يقول له هذا الحديث اللي به على الصحة لو تم مع ذلك لا يفيد الصحة غاية ما يفيد بقاء الآمر هذا يريد يقوله يا شيخنا ما قلت يصير, قلت يصير ما يصير. <تصفيق> سيد الخير يقول بأمر هذا الحديث يعني إرشاد إلى بقاء الأمر أن كان هذا أدائي أو قضائي مساله الأخرى. ما قلنا احنا؟ يعني أنها العب... أن هذا ما قلنا. السيد الخير ما ناقش فيه أنه أدائي وقضائي قضاءي ويسلم أنه أدائي. يقول أمر أدائي مع ذلك لا يدل على صحة الصلاة. غايه ما يدل على ان الامر لم يسقط انت مشغول الذم مثل ما تقول واحد مشكول الذم انت ترى مشغول الذم آه. هذا يقول انت ترى مشكول الذم ترى الامر ما سقط لا تقول انا ما قدرت على القبلي عن الامر سقط ترى آه. الامر ما سقط عنك مشكول الذم المحقق لا داني يقول صحيح لكن اقول لازم اعرف إذا اذا قيل صلاتك مامور بها يعني شنو نصحيحة أو لا أقل بالإطراق المقامي هذا اللي قاله. من سلفه أنه يعني ثنا يقول بأن هذا العذر لا يفسق قط الصلاة أما أن صلاة البس دفع الأمر. شو معنى الأمر لا إد بباب من, من باب أن الصلاة لا تسقط بحال. ؟ لا للعذب். بنباب أن الصلاة لا تسقط بحال يعني السلالة بالحديث له لا. ممتد. فرجعنا إذا لدلالة الحديث همداني يقول هذا الحديث يدل على الصحاب الملازمة العرفية الملازمة العرفية وماذا وش وش المدون المطابقة اليه؟ المدلون المطابقة عدم سقوط الأمر والمدلون الالتزامي من لم العمل الذي لم يسقط به الأمر من صنو؟ هذه الملازمة العرفية الملازمة العرفية يعني كان يقول ما دعينا بين الشاي والبيبسي ان العود لا لا يعني قال ومع الغض عما ذكر وتسليم صراف الموثق يا موثق موثق الذي هو شنو؟ بل موثق عمار مالي وتسليم صراف الموثق عن المقام لأن الهمداني ادعى صراف الموثق عن المقام قال لا يشمل فرض ضيق الوقت <تصفيق> ولو سلمنا معه أن الموثق منصرف إلى فرض شنو ساعة الوقت فالمرجع حينئذ عموم قوله عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة المقتضي لفساد الصلاة في الفرض ولزوم إعادتها مستقبلان إذ الخارج عن العموم ما إذا كان الانكشاف خارج الوقت بمقتضى النصوص النافية للقضاء فيبقى تحت العموم مثل هذا الفرض وهذا مبني منه على ان الانصراف <تصفيق> على ان الانصراف ليس له مفهوم اذ لو قلنا بان الانصراف له مفهومون يعني اي قلنا بان ظاهر الموثق يعني موثقه عبد الرحمن اختصاص فساد بفرض شنو ساعة بفرض ساعة الوقت لو كان ظاهر الموثق ذلك لكان مقيدا لقوله لا صلاة إلا إلى القبلة ومقتضى تقييده أن, أن يكون موضوع هذه الروايات لا صلاة إلا إلى القبلة فرض السعاء فإذا شككنا أن هذا المكلف ممن دخل في ضيق الوقت أو ممن هو في ساعة الوقت يكون التمسك بها تمسكا بالدليل في الشبهات المصداقيه لكن مقصوده قدس سره انه مجرد انصراف يعني لو سلمنا ان الموثق منصرف عن محل كلامنا مع ذلك لم ينعقد له مفهوم يكون به شنو مقيدا للاطلاقات فتلخص مما ذكرنا فتلخص مما ذكرنا أنه لا يبعد كلام المحقق الهمداني قد سره من تصحيح صلاة من انكشف له أنه مستدبر وهو في ضيق الوقت زهن ولكن هل يمكن الاستدلال على المسألة بوجه آخر غير ما طرحه المحقق الهمداني وهو الاستدلال بحديث الرافع وهذا ما سلكه السيد الإمام قدس سرون الذي تشبث بحديث الرافع الفقه كله وين ما نروح هي جاتنا حديث الراف خب بدعوى ان من صلى لغير القبلة نسيانا او خطا او اضطرارا فإنه مشمول لحديث الرفرف عن أمة الخطا والنسيان والإضطرار وبتق... وبتطبيقه على محل كلامنا حيث إن المكلف صلى بعض أجزاء الفريضة لغير القبلة خطا ثم التفت أثناء صلاه الى انه مستدبر للقبلة فتوجه الى القبلة فنحتاج حينئذ لمصححين سيدنا مو مصحح واحد مصحح للاجزاء التي وقعت لغير القبلة خطئا وهذا بدليل قوله رفع عن امتي الخطا فمقتضى ذلك ارتفاع شرطية الاستقبال في حال الخطأ والآخر أنه في هذا الآن في هذا الآن الذي اكتفت فيه وتوجه فقد مر آن عليه مستجبرا للقبل لا عن خطأ بل عن التفاة وعلم فانه في هذا الان اللحظي الذي التفت فيه الى القبلة وافتر إليها اليها فهذا الان حصل فيه استدبار للقبلة عن الكفات وعلم فما هو المصحح لصلاته في هذا الان قال المصحح لصلاته في هذا الآن هو الاضطراب لأنه مضطر لهذا النحو من العمال فبما أنه مضطر للاستدبار في هذا الآن اللحظي فنصحح صلاته في هذا الآن بقوله رفع نمتي ما اضطروا إليه فهناك فقرتان لحديث الراف تصححان صلاته إحداهما فقرة الخطأ والأخرى فقرة الإضطرار بارك الله فيك وقد أورد على الاستدلال بحديث الرافع بعدة إيرادات غير الإيرادات اللي مضت كلام فيها وناقشنا ورحنا وصعدنا ونزلنا غير تلك الإيرادات إيرادات شنو أخرى هو. إيرادة الأول ان شمول دليل رفع الاضطرار فرع تحقق الاضطرار فرع تحقق الموضوع وتحقق الاضطرار فرع تكليف الشارع بإتمام الصلاه لانه لو لم يكن مكلفا بإتمام الصلاه لما كان مضطرا للاستدبار فمن لم يكن مامورا بالصلاه لا يقال له انه مضطر للاستدبار فانما يصدق المضطر اذا كان مامورا باتمام الصلاة ومع احتمال بطلانها لانه يحتمل ان صلاته فاسده يشك في انه مامور بالاتمام ومع شكه في انه مامور بالاتمام يشك في انه مضطرون فلا يصح التمسك بحديثي رفع عن أمتي مضطر إليه لأنه تمسك بالدليل الشبهة المصداقية أو فقل بأنه يلزم الدور لأن الرفع متوقف على الاضطرار والاضطرار متوقف على الأمر بهذه الصلاة فلو كان الأمر بهذه الصلاة متوقفا على جريان حديث الرفع في حقه لكان دوران ما شاء الله علماء اليوم قلت هذا الإشكال يطرحه وجاوب عندنا قلت نعم تقولوا كلام تمام لكن يمكن استكشاف لزوم الإتمام هو مأمور بالإتمام لكن يمكن استكشاف لزوم الإتمام من الأدلة الكثيرة الظاهرة في مراعاة الشارع الأعظم للوقت وأنه إذا دار الأمر بين أي شرط وبين الوقت فإن الوقت مقدام عند الدوران بين فوته أو فوت سائر الشروط وقد سبق الكلام في هذا أمسي أمسي الدابر إذا موتين أمسي الدابر ما يصير مبني على الكاسر أمسى إيه؟ لقد رأيت عجبا لقد رأيت عجبا مد أمسا شنو تكملت البيت ها ما عجائز ما دور بالعجائز <تصفيق> زين هذا الايراد الاول الايراد الثاني ان يقال ما هو المرفوع بحديث الراف في حاله الخطا هو الان اخطا صلى لغير القبله خطأ ما هو المرفوع بحديث الراف هل المرفوع شرطيه الاستقبال او المرفوع مانعيه الاستدبار فإن كان المرفوع بحديث الرفع شرطية الاستقبال فشرطيه الاستقبال لم يتعلق بها خطأ لأنه أخطأ في القبلة لأنه أخطأ في شرطية الاستقبال ولا بد أن يكون المرفوع بحديث الرفع ما تعلق به الخطأ والخطأ إنما تعلق بالموضوع لا بالحكم فالحكم الكبروي وهو شرطية الاستقبال لم يتعلق به خطأ ولا نسيان ولا غفلة وإنما تعلق العذر بالموضوع الخارجي أنه أخطأ الجهه فإذا كان المرفوع شرطية الاستقبال فالمفروض أنه لم يتعلق به خطأ وإن كان المرفوع مانعية الاستدبار لأنه استدبار فقد يقال الاستدبار مانع فترفع شنه مانعية الاستدبار فالجواب أن الاستدبار ليس له أثر شرعي أي أن ما جعله الشارع فقط شرطية الاستقبال وفرع عليها أن من أخطأ القبلة فقد فسدت صلاته ولم يجعل الشارع حكما آخر وهو مانعية الاستدبار كي يقال بأن المرفوع في المقام هو مانعية الاستدبار لذلك قال بلي إلا أن يقال إنما هو الشرط استقبال القبلة وما ورد من أن الالتفات الفاحش قاطع للصلاة مجرد إرشاد إلى؟ شرطية الاستقبال وليست القاطعية حكما شرعيا حتى يتعلق به الرافع وما هو حكم شرعي قابل للرفع هو اشتراط التوجه إلى القبلة ولم يتعلق به يعني نفس الاشتراط لم يتعلق به سهو ولا خطأ ولا اضطرار إذن فما هو قابل للرافع لم يتعلق به الخطأ وما تعلق به الخطأ ليس قابلا للرب، فما هو الجواب؟ راجع بقية كلامه والحمد لله رب العالمين. نحن نواصل الدرس غدا ان شاء الله. الوحيد؟ ما عطل؟ ما عطل؟ لا هنا نفس المكان هنا مو في المدرسه هنا ندرس هنا شو شو فيكم؟ I'm not sure what Eden, so in het المطر والصلابات، لكن حب. هذا الذي مضى، هذا الذي مضى كان وسعة، يعني أنت متقبل؟ لا مو جاوبنا عنه في الإشكال السابق، وهذا صار إشكال ثاني، هذا جاوبنا عنه سيتخوي أشكال إشكالين، هذا اللي تذكروه إشكال أول، قال هذا الوقت واسع، إنه مو مضطر. أول ما بدأ. هذا إيه هذا مو مو مضطر، هذا إشكال.